احنا اخوان احنا احباب بعيد عن شيخ وداعية بعيد عن صاحب طاعة وصاحب معصية ترى في النهاية اخوان انا ما في خير اذا ما شلت الكم انا ما في خير اذا رقدت ببيتي زي هذه الليلة واخواني قاعدين في الشوارع أنا ما في خير اذا جلست والله من في واخواني قاعدين في ساعات ومحسسين ما في خير إذا شبابنا يجونا مغاسل الأموات كل يوم الثاني يدخل مغاسلة الأموات ويدخفهم في قبره وهو خارج من الدنيا ما يعرف طريق المسجد ما في خير إذا ما جيت وقفت معك ومديت يدي حطيتها في يدك أقول لك تعال إنت أخويا ترى لقينا السعادة لقينا الراحة في الدين تعال ارتاح مثل ما ارتحنا تعال انبسط مثل ما انبسطنا تعال نعيش مع الله تعال نكون قريبين لله هذه هي الحياة اقسم بالله يا شباب جربنا الطريقين جربنا طريق الذل والهوان جربنا طريق المعاصي جربنا طريق القرف وجربنا طريق الراحة والسعادة والشرف فما وجدنا أجمل وأعظم وأكمل من الحياة مع الله فلظي على نفسك أحلى ما في الدنيا وأجمل ما في الدنيا إنك تكون مع الله قريب من الله أخوي وحبيبي اللي ما يصلي اللي جواله مليان روابط ومقاطع اللي حياته حشيش وشراب وخراب وحبوب اللي أمه وأبوه يبكون ليل مع نهار على حاله وعلى وضعه أسألك سؤال مرتاح في حياتك مرتاح مستحيل واحد يكون بعيد عن الله مرتاح السؤال الثاني لو خرجت روحك وتوقف قلبك مستعد للقاء الله صاحب الذنوب المعاصي لا هو اللي مرتاح ولا هو اللي مبسوط ولا هو اللي مستعد للقاء الله طيب إلى متى إلى متى وإحنا مضيعين أحلى حياة الحياة مع الله نستنى أن نموت على ذنوبنا ومعاصينا نستنى نسمع باقي مآسي زي ما نسمع كل يوم